وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها قال مترفوها ان وجدنا ادا انا على امه وان على اثارهم مقتدون قالا ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إما بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين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 حتى جاءهم الحق، حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحرو وإلنا به كافرون، وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. أَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَttَخِذَ بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهرون